おはようございます。おはようございます。おはようございます。 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إ ل ا وانتم مسلمون يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وخلق منها زوجاء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به و ا ل أ ر ح ا م إ ن الله كان عليكم رقيبا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله تعالى أ و خير الهدي ا هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي و أ ز و ا ج ه أ م ه ا ت المؤمنين وذريته و أ ه ل بيته كما صليت على آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد على أ ي حال ج ي ت هذه ا ل ل ي ل ة فقط لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ت ك ل م هذه ا ل ل ي ل ة على ع د ة أ ي ا م لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ت ك ل م جئت لعل الله سبحانه وتعالى أ ن يهيئ دعوه ص ا ل ح ة من أ ي من الجالسين يقبلها سبحانه وتعالى ان يفك علينا ما نحن فيك يا رب العالم عايزنا يمكن ربنا يفك الأوية ما س أ ل الله تعالى ا ل ش ا ف ي ة أ ن يعافيك واحفظك جميعا ي ق و ل اخي أ ن ا اعمل ب ا س ع و د ي ة ي س أ ل عن الحج حيث يوجد نظامان للحج ا ل أ و ل نظامي ومن الممكن أ ن يساعده أ ص ح ا ب عملي هناك بس مشارب و ا ل آ خ ر أ ن ي د خ ل م ك ة قبل ع ر ف ة واسبوع بثياب ع ا د ي ة ويبقى مقيما ثم ي ح ر م بعد ذلك فما هو ا ل أ ص ح وماذا يفعل من, من السؤال. يعني إيه الحج النظامي بالن يعني شو هو غد السؤال الحج اللي إيه إيه إيه من لا ا ك ل م م ا ت ب تقول لك هذا الكلام انت بتقوله يعني يعني أنا واخد ب ي ا ل ده بس هو يقصد ك ذ ا او لا صاحب السؤال يعني هو دلوقتي واحد هناك ب يشتغل في ا ل س ع و د ي ة و م م ك ن ح ن ي ب ع حمله مش كدا قصدك ح ق ع ح م ل ة ايوه ا ي و يعني يدلوا تصريح بالحج سندي يطلع تصريح ويطلع مع ا ل ح م ل ة مش كدا اصدق كدا هو مستكتر فلوس الحمله لان فلوس الحملات دلوقتي بقت كتيره شويه لان الحج الثاني ده انه هو ولا يطلع تصريح و ل ا يروح ح م ل ة و ل ا يدفع فلوس و هيدخل ب ق يسلكه ا ا و كدا و هيدخل من غير احرام او ان يحرم ولما يجي عند مركز التفتيش يقلع ا ل إ ح ر ا م ويلبس عادي ويعدي ويلبس ا ل إ ح ر ا م مره أ خ ر ى العمليه ا ل ث ا ن ي ة هي اسهل العمليه الاولى إ ن م ا ا ل أ ص ل في الموضوع هو ان يحق الحج النظامي د ه أحسن بدا على رأي مشيخ احسن ر ويخرج أحد ما بيقاني ي من ا ل م ش ك ل ة ا ل ل ي هي العلماء نجوي ق لا و ع ل ينفع ه هي ا مشكلة ه ما ي ن يحق إ ل ا بتصريح الحق ويقول انه يعمل دكتور تحاليل ومواعيد العمل ت ب د أ ا ل س ا ع ة ا ل س ا ب ع ة والربع مش عارف عن الساعة ويوجد درس تفسير ق ر آ ن كل يوم بعد ص ل ا ة الفجر مما ي ت ع ر ض مع مواعيد الدخول للعمل مما يضطرني الى الذهاب كل يوم للعمل م ت أ خ ر ا ولكن صاحب العمل ابتدا يقف على الباب ويلاحظ و أ ن ا أ ك ت ب ا ل ت أ خ ي ر على مالي الخاص مش عارف أكتب دي صح ولا إيه؟ فما, رأيك؟ فما رأيك دي؟ أكمل ولا أروح عملي مبكرا من عارف ولا ولا السؤال رأيك أروح دكتور أكتب أنت تحليل صحب دي إيه صح ودرس التفسير د ه ف ي ه عشان نروح معاك عشان انا بقى لي ف ت ر ة مش قادره اتكلم كويس ان انا اتكلم شويه تروح عملك مبكرا لان ايه لو في درس تفسير انت ممكن تسمعه بعد ك د ه فيشريط ا خلاص ويبقى انت سمعت الدرس ورحت شغلك بدل ما تدخل نفسك هذه ا ل م ش ك ل ة انت دخلت نفسك في مشكلتين م ش ك ل ة العقد مع صاحب العمل على ان العمل يبدا من كذا لكذا نظير ا ل أ ك ر ولا ي ج ز ء ا ل إ خ ل ا ل بهذا العقد شرعا قدام ربنا مش عشان أ ن ت تروح تدفع الفلوس بتاعه ا ل ت أ خ ي ر دي ل أ ن هذه ا ل م ش ك ل ة التانيه ان انت ما يجوز لكش بقى ان انت لما تروح م ت أ خ ر تاخد مرتبه كامل ما يجوزي ان ا ل ت أ خ ي ر ده من غير عذر يعني من غير عذر اللي بتقيه منصوص عليه في اللي هي بيسموه ن قوانين العمل فهذا ليس عذر انك تذهب الى درس التفسير ل ت أ خ ر ا ل ش غ ل ب ت ا ع ك خاصه ة ن ان ا ن ت ممكن تروح تسمع درس التفسير في اي مكان يعني اصدق شريط ولا ح شيء ولا ش ي ان ا ل م ا ل ل ا ل ي انت من, اه من اه مرتبك نظير ستقطع مرتبك التأخير ن ف ي هذا الوقت و لازم يرجع لصاحب العمل مش تحطه انت حد في اي كده ومش ق ع ت نفسك في ك ل تحطه ي مشكاية اولينية ن ان انت دول ان دي معاهد و مخلفة شرعية تبقى د او ا م ع ق في اي بعد ان عازل وانتقول حد يقول تنظيم الاسلامية في الدولة وهل تفعله العراق ما حكم ما تفعله تنظيم في وهل من الخلافة يجوز بايع و ا ل ل هذه ه المساله من ا ل التي م ا ا ت س ت ف ه ا م كثيرة يعني ه ذ التي ا ن ظ م عليها علامات استفهام ك ث ي ر ة وأولا كيف تركه ا ل أ م ر ي ك ا ن إ ل ى هذه ا ل ف ت ر ة تركوا للتمويل والسلاح و ي أ خ ذ ا ل أ ر ا ض ي وكذا وكذا وكل ا ن ك مشاكل هذا التنظيم في سوريا ن هو يقاتل ج ب ه ة ا ل ن ص ر ة مسلمين مثله يقتلوا بشر ا ل أ س د فحصل مشاكل ك ث ي ر ة منهم ضد المسلمين هنا وضد المسلمين هنا والناظر المتمعن في خ ر ي ط ة ا ل ع ر ا ق ي ة ا ل س و ر ي ة بالذات يقول ان أ ج ن د ة أ م ر ي ك ا في العراق تقسيم العراق ثلاث دول د و ل ة س ن ي ة و د و ل ة ش ي ع ي ة و د و ل ة ك ر د ي ة د و ل ة الكرديه ت أ خ ذ جزء من سوريا وجزء من إ ي ر ا ن وجزء من العراق وجزء من تركيا وتتقسم سوريا ا ل س ن ة بضلك وشيعه ع ل و ي ة وتتقسم ا ل س ع و د ي ة خمس دول و اليمن دولتين وليبيا دولتين د ي ا ل خ ر ي ط ة ا ل ج د ي د ة ا ل خ ر ي ط ة دي بتوعداع جدول ينفذها بالحرف د ل و ق ت ي اللي ه و تقسيم د و ل ة العراق الى س ن ة و ش ي ع ة واكراد الامريكان لما ايه موقفهم باع حرك ا د ا م الناس ي ا ي ب ي ن ه م له ي ب د أ و ا يمولوا ا ل أ ك ر ا د ويمولوا ا ل ش ي ع ة يمولوا الملكي دا شيعي ع م ل ي ئ ة في ا ل س ن ة ويمولوا ا ل أ ك ر ا د دلوقتي عشان ا ل أ ك ر ا د يتمولوا بالسلاح والعتاد يقدروا يعملوا دولتهم و ا ل ش ي ع ة ه دولتهم م و ج و د ة ولما تنتظم ا ل أ م و ر بتوع ب ا ل س ن ة ي أ خ ذ و ا الباقي من العراق هذه ا ل خ ر ي ط ة أ ص ل ا ً م و ج و د ة و أ م ر ي ك ا ع ل ن ت ه ا ونشرتها م ن زمن ا في نيويورك تايمز واشنطن و بوست الأمريكانية والجرائد العراق ثلاث اليمن والسعودية ليبيا سوريا المنطقة سيتقسموا دول دولتين دول دولتين دولتين دول إلى دولة معروفة تقسيم خمس خمس يعني في و و و لكن لا يوجد د و ل ة في المنطقه في ارشاد إ س ر ا ئ ي ل م ر ة أ خ ر ى ولا د و ل ة ولا سلاح ولا ق و ة ولا أ ي حاجه كلها يعني حتى بتوء ا ل ق ا ع د ة القريبين ل ي يعني هم منهم اعترضوا عليهم وتصرفاتهم ا ع ر ض و ا على ت و ا ع ت ر ض و ا على كل المسائل اللي هم بيعملوها م خ ا ل ف ة للدين و ا ل ش ا ر ح ن م ر ة ث ل ا ث ة ان م ا ف ي ش عالم من علماء المسلمين أ ي د هذا التنظيم ما علم آل بكلام فيش آل ولا عالم ولا واحد ل و ا علم و ا حق د ح أ ي د هذا التنظيم ولا في نفس الوقت ف ي في هذا التنظيم ف يقوم الأمور في عالم ي بهذه ا ل أ م و ر لان ح د سمع ف ي هل م هناك يفتي ولا ب ي ك ل م ولا ب ياخذ أ ر ا ء ولا حاجة وفي ح د سمع ان ف ي ا عالم يؤيده من علماء المسلمين س و او ء العلماء مؤتمر علم المسلمين أ غيره من العلماء هذه م ش ك ل ة كبيره وفي سؤال كذا ب يقول في قوله تعالى أ ل ا بذكر الله تطمئن القلوب ما هو الذكر وما هو الاطمئنان ولماذا نذكر الله تعالى ولا تطمئن, تطمئن قلوبنا و هل الذكر بمجرد ق و ل سبحان الله والحمد لله أ م يصحبه شيء آ خ ر حتى يكون ذكرا و من صاحب السؤال انت ق ض ي ة الذكر ن شرحناها يعني شرحنا منزله الذكر و م ف ر و ض يكون ح د فراغها شرحناها كم خ ط ب ة كده أ ن ت ممكن ترجع هذه نمره و ا ح د نمره اثنين ان ق ض ي ة الذكر ا ل ن س ب ة متخيل ة انها ق ض ي ة س ه ل ة يعني ان ه يقعد يقول سبحان الله والحمد لله وكذا ليست سهله, سهلة أ ن يداوم المر على ذكر الله تعالى و ي ش و ف كل ش خ د ي ش و ف نفسه ساعات ا ل غ ف ل ة بتاعته اد ايه و ساعات الذكر اد ايه و س ا ع ة ما بيجي يذكر ربنا بتجيله غ ف ل ة اد ايه حال الذكر نفسه يعني و احد لو جيله ايه انا هذكر ربنا مثلا يقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم مئه م ر ة بيشوف بعد كم م ر ة كده م خ و شت و ي ن ش غ ل عن الذكر و حصل له و س و س ة و حصل له كذا و كذا صحيح يبقى هذه المشكله ة ان هذه القلوب م ا ب يخرج ش منها الذكر المطلوب ا ل ل ي هو يصل بالمرء الى الاطمئنان الى الله تعالى الاخبات ا ل ل ي احنا كنا ل س ه ب نقولها في ا ي ة الاطمئنان في ا ل ج م ع ة ا ل ف ا ت ح ة ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم يعني ا ي م ا ن و العمل الصالح و ا ل إ خ ب ا ت ا ل إ خ ب ا ت اللي هو إيه؟ يعني السكون و ا ل ط م أ ن ي ن ة بس مش هي ط م أ ن ي ن ة أ و ا ا ل إ خ ب ا ت بالذات يقولون ايه ا ل إ خ ب ا ت أ و ل منازل ا ل ط م أ ن ي ن ة أ و ل ه ا من الاوله ا ل س س كده مش ا ل ط م أ ن ي ن ة نفسها الاوائل أ و ئ ل ل ا أ ت ب ش ي ر ا ل ط م أ ن ي ن ة و ا ل إ خ ب ا ت ده هو الخضوع والخشوع و ا ل ط و ا ض ع لله تعالى بل إخبات ل ا معنى أ ومعنى ل فيه و الاخبات ن السكون والاطمئنان لله ولكن السكون والاطمئنان في أوله ليس منزلة الطمئنينة、لا. منزلة, منزلة ي اللي في ليس لله أوله لا ل هو إ الاول د ئ م ن ز ة ل ط م ن ن ي ة ا ا ض ح كده يبقى م الا ا مع ل العاوز ى ي تواطؤ المعنى ل ا م ن ن إلا اللسان والقلب على الذكر يعني المرء ب بي يذكر حال الذكر متواطئا لسانه مع قلبه بحيث انه هذا اللسان وهذا القلب صار موصولا بالله تعالى متعلقا به لا يفتر عنه لا يخرج حال الذكر عن ا ل ا ي ل ى ا ل و س و س ة او الى الانشغال عن ذكر الله تعالى ق و لانه لا يفتر دي ب عن ق ط ة ا ل ل ي هي ا ل م ط ل و ب بقى ة ا ن ا لانه و لا يفتر عن ا ل ذكر ب اللسان ليه مش هيجي الواحد هيجي ي مش كده بين ق ى و ل كده ب ي يوم و ل ي ل ة لانه عشان يتواطا ذكر اللسان مع ذكر القلب ده بقى و ل ي خ ل ا ص ل ي ه لانه صار الله تعالى على قلبه وعلى لسانه لا ي ف ت حاجة ت ا ن ي ة دي ه م ر ح ل ة ع ا ل ي ة من مراحل الولايه ة ن هي منزله ر ا ح ل م الذكر دي هي إيه باب الولايه الى الله تعالى اول ش ي حاجة كيفيه دوام الذكر باللسان ا ل أ و ل ل أ ن ك مش ه ت ب د أ على طول تلاقي قلبك حاضر مع الله تعالى ومقبل لأ الانشغال كثير في ا ل ح ي ا ة اللي انت فيها انشغل المرء ب م د ر س ة و اللسان ع ي ا والمشارف و ا ا ل ر د ة و ل ل والمشاكل ل ش غ و ا ا ا س و لانه ل ل واللي عاد ع ي ل س لم ي س ت و ي هذا ا ل ق لك ب مع ايه ل شغل اللسان اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق اللسان ل أ ج ل ه هو الذكر هذا الذكر هو ا ل أ و ل المطلوب ا ل أ و ل ولكونه ليس حاضرا في الذكر بقلبه لا يمنع أ ن يشتغل اللسان بما خلق له ف إ ن ه ي ش ك إ ذ ا أ د م ن الذكر بلسان الذكر و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ل أ ن أ ف ض ل الذكر ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن إ ذ ا أ د م ن ذلك وصار شغلا له ي ش ك أ ن ينفتح القلب لمعاني الذكر بعد ذلك بالحضور مع اللسان واستمرار هذا الحال أو الرقي في هذا الحال انه يترقى ويرتفع في م ن ز ل ة الذكر من الذكر ده منازل واضحه كده الامر التالي طب هيعمل كده ازاي يقوله ل ه يعمل كده شرط اساسي عشان يبقى كده بعدما يدمن الذكر على كل احواله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل حال كل ا ل أ ح و ا ل شرحنا لو حد فكر زمان كتاب ا ل و ا ب ل الصيد من الكلم ة الطيب شرحنا كل ا ل كتاب ش ر ح ه ذ ا مهم لان الناس تعرف فيه على ا ل أ ق ل فوائد ا ل ز ك ر يقولوا ازاي بقى انا ب ت ك ل م بالبلد بقى مش بالفصحى ش ا ن الناس تفهم ش و ي ة طيب ازاي بقى يعمل ك د ه صلي السنه لماذا ي ي ع ل كده يقول هذا الشرط اساسي ان ه يختل ي بالله تعالى ان ه ينقطع عن انفس الخلق و ا ل خ ل ط ة والنظر والسمع لان كل هذه ا ل م ن ا ف ذ تدخل الى القلب ت ش و ش على المرض قلبه يبقى النظر مشكلة ب المناظر د خ ل الى القلب التي تعلق بالقلب وتشغل القلب والسمع نفس الكلام والكلام والراغي والهزار و ك س ر ة الكلام و ا ل أ ن س بالخل كل ك ل ا م ده يسود القلب ويشوش ي عليه يبقى ايه ال ايه التزكية تزكية هنا كنا زمان من النفس فاكر لو دروس حد ل ذ ه الدروس ا ل م ه م ة جدا التي تكلمنا عليها كان موضوع مفسدات القلب ا ل خ م س ة حد فاكر حد فاكر مفسدات القلب ا ل خ م س ة تعلق بغير الله سبحانه وتعالى وركوب بحر التمني و ا ل ا ه و الاكل و الشرب و ا ل خ ل ط ة و النوب دول انت عندك ايه ا ل أ ك ل والشرب و ا ل خ ل ط ة والنوم والايه اللي مفسدات القلب هذه هي حالتنا التي نعيش فيها فلا يمكن ان تذاكر قبل ا ت ط ل ع ا يعني ايه قلبي ستتخفف من ا ل أ ك ل والشرب يعني ص ي ا م وستتخفف من ا ل خ ل ط ة ا ل ل ي ن تختلط ت بها بالناس وستخلو بالله تعالى هذا شرط اساسي ا ن ه يخلو بالله سبحانه وتعالى يتخفف من م ع ر ف ة الخلق يتقلل من الاكل والشرب ده أنا بيقول. و... ويتخفف ل اكل والشرب والخلطة من النوم ده المجهدة بسموها بقى قضية اللي يعني كيف يجاهد نفسه على أ ن يخرج من هذه ا ل م أ ل و ف ا ت والعوائق والعوائد التي تمنع وتقطع السير إ ل ى الله تعالى و التي تسود القلب وتعلوه بدخان و أ ن ف س الخلق التي تمنع من وصول أ ن و ا ر الحق إ ل ى القلب و لو هو بقى كده هيجي يقعد كده بينه وبين ربنا وحفظ سمعه وبصله وفؤاده وحفظ جوارحه و أ ق ب ل على الله سبحانه وتعالى و أ خ ذ في الذكر ل ي ت و ا ط أ القلب مع اللسان و أ خ ذ في تدبر هذه المعاني من معاني الذكر التي يذكر الله تعالى فيها حتى يصير إ ل ى هذه ا ل ح ا ل ة من الايه دي حاله ع ا ل ي ة ب ق لسه اوي اللي هي ب س م و ه ا الانس بالله تعالى و د ي ذكرنا ه في معاني الاعتكاف لو ح د فكر إ ن من معاني الاعتكاف ا ل أ ن س بالله تعالى إ ن احد فكر بقى المهم اللي احنا قلناه اللي هي ا ل ق ض ي ة من أ و ل ه ا الاخرها ان الله تعالى خلق كل هذه ا ل أ س ب ا ب إ ل ى ا ل ه ل ه تفكرين للوصول إ ل ى الله تعالى و ر ل و ص و ل إ ل ى الله تعالى بيه م ح ب ة الله تعالى والانس به والتجافه عن غرور الدنيا و ا ل م ح ب ة لله تعالى بمعرفته ب أ س م ا ئ ه وصفاته جل وعلا والانس به بدوام الذكر للإنسان ا ل د ن ي ا و ا ل ف ل و س و ا ل ن ا س و اهل ل أ و اولاد ل أ ويجزون ي ج ز و ن ويجزون ويجزون ويجزون و ا ل ز و ن و ا ل ز و ن ويجزون ويجزون و ي ج و ن ويجزون ويجزون ويجزون ويجزون ويجزون ويجزون ويجزون ويجزون ويجزون و ا ل ز و ن و ي ج ز ن ويجزون و ي ج ز و ل و ي ج و ن ويجزون و ي ج ز و ا ل ي ج ز و ن ويجزون ويجزون و ي ا ل و ن ويزون ويزون ويزون ويزون ويزون ويزون ويزون ويزون و ي ج و د و ا م ا ل ويزون ويزون ويزون و ا ز و ن ويزون يبقى و احد يقولي ايه طب انا ل ما العجهة تجي ل وتقول له م و ي امليه علي ا ا ن ا ل ل كسيرنا بقى ي وتعطي تتضرع الى الله تعالى أن يرزقك هذا ا ل ع ن دلوقتي يقول كده ي له ايه يلا بقى الواحد يقعد يختلي بالله سبحانه وتعالى ويشوف ويقبل على الله تعالى ويدمن الذكر و ي ب د أ يتفكر في أ ح و ا ل ه ومعاشه و م ع ا د ه واخرته ويتفكر في ا س م ا ن ه وصفاته ت ع ا ل ى و التي توصله إ ل ى الله تعالى اعجله كده ما كانش حد تعب طبعا بدليل ايه ن إن انت ق و ل ما ب تقول كده تقول لك إ ي ه طبعا ما اروح بقى ب ع م ل كده إ ن شاء الله طب أما خ لن ص المشوار ا ا ل ل ف ي طب أصلاً م س تتوقع ع ج ل ل طب أ ص ا ر ا ا ي ان ر ف إيه طب أصلاً طب يعني الشيطان مش ه ي س ي ب بمعنى ادق ان ه يفعل اللي هذا الكلام ل حد, حد ي ع قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم ل ا ت ي ن ه م من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم وعن أ ي م ا ن ه م وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين ماضح مش ومتلاقيش عشان كدا تلاقي الحال الغريبة علينا حال الغفلة مش الزكر واحد قاعد ربنا ومختار بالله سبحانه وتعالى كده كده بيسكر كده ومتخفف من م ع ر ف ة الناس و م ع ر ف ة الخلق والاختلاط بهم وقعد ا يقول يا رب ت لا تجد الواحد ايه لا يروح يتكلم مع ده ويكلم مع ده ويا ناس بده م ا يعرفش يقعد ك د هذه ا ل ق ع د ة ابدا ص ع ب ة إ ل ا من و فقه الله تعالى إلا من كان عنده هذا الشوق لهذه المعاني ا ل ح س ن ة في م ع ر ف ة الله تعالى و ا ل إ ق ب ا ل عليه و ك س ر ه ذكره و إ د م ا ن هذا ا ل ز ك ر و م ع ر ف ة أ ن هذا الطريق هو طريق ا ل و ل ا ي ة لله تعالى طريق الوصول إ ل ي ه مش ع ا ر ف و ا ض ح ة ولا مش و ا ض ح ة ي ق و ل لك ي ب ا ل ك ل ان تكون افضل لك ا ي و ه بجد ي ق و ل لك طب بعد ان ل تكون ا ف ا ل ع ش ا ء تكون افضل لك ا ش تكون افضل لك ان تكون افضل لك ا ع تكون افضل ا لك ان تكون افضل لك ان تكون افضل لك ان دول ي ق و ل و ا عليهم ك ان ي ت ف ك ر في م ث ل ذ لك ك ان يقف بعد ا ل ع ش ا ء و ا ق ف ا حتى ي ؤ ل ن ا ل ف ج ر و ه و و ا ق ف من, إيه؟ من هذه ا ل ح ا ل ة ا ل ح س ن ة التي اعترته في ا ل إ ق ب ا ل على الله تعالى في ذكره في آه آه الانشغال بهذا الذكر وانشغال بالقلب بالله تعالى أ و غير ذلك من المعاني الحسنه ة مش ن ك ت ر فيها ي و م واقف في هذا الحال إ ل ى ط ل و ع الشمس إ ل ى ط ل و ع الفجر يعني ج ي ا ت ي ا ل ل يدخل ي إ ل ى إ ي ه ي ق و ل له انت واقف من ساعتها من ساعتها لما سبتك ف ي صلاة ق و ل له لا تقول ش بقى الحاد ويقول له لا ن ش غ ل بالله ت ع ا ل ى ن س ي كل شيء و ن س ي ما هو فيه وهي دي م س أ ل ة ك ب ي ر ة جدا ي ع ن ومعظم السلف الصالحين اللي كانوا على هذا الطريق من طريق ا ل إ ق ب ا ل على الله تعالى كانت تلك الحال حالهم ا ل م ع ل و م ة منهم فانت لو إيه قلت إيه يا رب افتح علي هذا المعنى وخذ بيدي وثبتني وابعد عني الشياطين والنفس والهوى والشهوات ي رب ا ع ا اريد ان امشي في سكتك وطريقك واحد سالني السؤال د ه م ا هو سبيل ا ل س ب ا ت القلب على طريق الله تعالى المستقيم في ر ح ل ة السير إ ل ى الله تعالى بعد ت و ب ة العبد وانابته إ ن ت ه م ي ص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 يعني هم نستغل هذا المعنى بقى لربنا ساقه وهو ق ض ي ة ا ل ز ك ر ف ا ي الواحد كيف لا يفطر لسانه عن ذكر الله تعالى ابدا بقى تمسك س ب ح ة تمسك عداه تمسك اي حاجة تروح شمال تروح يمين ترجع م ر ة اخرى الى ا ل ز ك ر لا تقوم مسهم ا كده ا د ا م ي او ن تتكلم ب او انت ماشي او انت غافل لا مش ه تصل و لا بد من الانشغال بذكر الله تعالى مش ه تشتغل ع ر ف ت في ا ل ق ر آ ن وانت ماشي وانت رايح إ ذ ا ما كنتش مجيد اوي للحفظ ومجيد في ا ل إ ق ب ا ل بهذه ا ل ت ل ا و ة وعدم الانشغال عنها لذلك فالذكر اللي هو التسبيح ل ل ي هو ا و ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار و ا ل حول ولا ا قوه الا بالله التي ذكرناها من قبل هذه ا ل ا ر ب ع ة م ع ي ن ة جدا على حفظ النفس والقلب و ا ل إ ق ب ا ل على الله تعالى ف إ ذ ا ما داوم المرء على هذه ا ل أ ذ ك ا ر بهذه ا ل ط ر ي ق ة يوشك حينئذ ان يفتح عليه باب الخلوه بالله تعالى القصة دينا إن شاء الله حاب أشرحها أريد بعدين إن أن مفهود احنا ولكن الله يفتح عليه ب ك ل م ة منها ربنا كريم سبحانه وتعالى لنشرحها انما هي دي اللي بتبين قصه اللي إيه الدخول على الله تعالى يعني انا ايه كل ما اجى اجيب الكتاب د ه مش ت ا ع ل ده من هنا من م ك ت ب ة هنا ه ذ ق ص ة ومعلم على الورع دي م ن زمن ا جدا هذه قصتها <تصفيق> ابن ايه من أ ح س ن ا ل ق ص ة في هذه القضيه هي ق ض ي ة الوصول إ ل ى الله تعالى ق ض ي ة ب سماها ق ض ي ة فناء في ا ل أ ل و ه ي ة قصص ة ا ل ص و ف ي ة بس هو عدلها على كلام أ ه ل السنه、يعني. ماشي ف ه م ن ا الكلام يبقى الناس بعد ص ل ا ة العشاء إ ن شاء الله تعمل إ ي ه ط ب الناس د ل و ق ت ه ا تعمل إ ي ه م اقل تقييده سبحان الله أ و انشغل ب ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل بالصلاه ل أ ن ه ع ش ا ن ه يجي سيره النبي ع ل ى الله ع ل ا ه وسلم في الانشغال يبقى انت مداوم على هذه الصلاه ع بعد ناشي فكذا لو بقى بالكلام بتاع ماشي ن ل قلناه فقه الحج وفقه كذا وكذا. وصاحب السؤال ا الشيطان ن وسوس وخواطره أ ظ ن سمع ا لي ل جابر من ي صاحب السؤال بتاع الوساوس فهمها طيب فهم ان الوساوس دي كيف تندفع ب د و ا م الذكر وابتداء ا صاحب هذه الوساوس ي ب د أ يقرا صوره البقره الصبح وبالليل مرتين في اليوم الى ان تنتهي الوساوس وخلال الليه هذا اللي و ب ي ن ق ر ا ء ت ي ن يعني بين ق ر ا ء ة س و ر ة البقره ص ب ا ح ا ه ع و س ا م علي أ ن يداوم على الذكر الذي تكلمنا عليه ا ل آ ن يوم واحد ت ا ن ي يوم مش علاء هزيل وساوس بفضل الله تعالى واحد يقول تدعو وكل هذا العام بنا بلغنا جميعا المشتقين إلى بيتي الحرام هذا العام عام يا العالمين يا العالمين أحج لي بيته أسألك إلى أن عن رب رب اسم سائل الفقه دي ان شاء الله نبقى دي ن ج وفي ب بعدين بس عليه عشان المعنى اللي نضياش قلناه احنا هو في سؤال في الفقه ب يقول و ا ح د ة جاء من الرياض راحت البيت الله تعالى حجة وقبل ان تطوف طواف الركض طواف ا ل ا ف ا ض ة يعني حاضت وجاء موعد السفر قبل ان تطهر فماذا تفعل او ما نكلمه يعني فهل تبقى على احرامها بعد عودتها الى الرياض أ م تتحلل ثم تذهب إ ل ى قضاء الطواف ا ل أ و ل ى ف هذه ا ل م س أ ل ة ل أ ن ه ا يمكن لها أ ن ترجع إ ل ى بيت الله تعالى لتطوف ا ل أ و ل ى لها أ ن تسافر إ ل ى الرياض م ح ر م ة وبعد أن تنتهي ان تنتهي ه حيضها ي أ حيضها ت أ ن تعود و هي م ح ر م ة على ما هي عليه لتطوف طواف الركن م ج ر د أ ن ت ر ج ع و ه ي ل ل أ س ف مش ل ل أ س ف هذا ر ح م ة ربنا بها إ ن هي قبل المقاتل و تضطر تحرم م ر ة أ خ ر ى من ا ل م ق ا ت و هي م ح ر م ة فلا يوجد م ش ك ل ة يعني فتدخل إ ل ى م ك ة إ ن أ ر ا د ت ب ع م ر ة و يقع طواف القدوم لا تدخلوا له مقام طواف ا ل إ ف ا ض ة حد ف ا ه م يبقى لو دخلت ب ع م ر ة يعني ل و رجعت بعمرة إ ل ى بيت الله تعالى فمجرد أ ن تطوف طواف القدوم قبل السعي فطواف القدوم هذا يقع مقام طواف ا ل إ ف ا ض ة الذي هو عليها مشي مش فيش مشاكل مش محتاجة تسعى إذا ما نعم بعد طوف كده كده اللهم صل على سيدنا محمد النبي أ ز و ا ج ي ا م ا ت المؤمنين وذريته و أ ه ل بيته كما صليت على آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد اللهم اعفنا واعف عنا اللهم اعفنا واعف عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين م ع ص ي ك ومن طاعتك ما ت ب ل غ ن به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا و ا ج ع ل و الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أ م ر ن ا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا واصلح ب ا ل ن ا وبلغنا مما يرضيك آ م ا ل ن ا واختم بالباقيات الصالحات أ ع م ا ل ن ا يا كريم اللهم خذ ب أ ي د ي ن ا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إ ل ي ك اللهم ردنا إ ل ي ك ردا جميلا اللهم ردنا إ ل ي ك ردا جميلا اللهم ردنا إ ل ي ك ردا جميلا اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم وانز... اعداءك اعداء الدين ه ز م ه م وزلزلهم يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا و م ر ض المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا ا ل ه رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم يا غياث المستغيثين اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ط قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعل حجه لنا لا علينا اللهم علمنا ما ينفعنا ا ن ف ع ن ا بما علمتنا وزدنا علما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا ربنا انك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه ا م ه ا ا ل ؤ م ن ي ن وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد